من الله مع الذين استقروا والمهم موت في الاحسان والتوزيع لكم هذه الماده كل صل على رسول الله وعلى اصحابه الإنسان أنه و الحياه و الخلق يكون انسان محدد يكون مسلم غير كافر لكن مسلم بلا هدف و بلا حياه ما عليه في التعارف مع هذه الشهوات و الغرزه فيها و الحرف و ان يجلس نجح يريد فعله بهذه الشهوات مثلا شهوه الانسان من احضر الشهوات و الافات احد الانسان و الكلام البارع شهوه و يكون معاكمه من كلام البارع شهوه هذه الشهوه خاصه بالحرام وكل انسان يتكلم في الحرام يستمتع وكل انسان يتكلم في الحرام يعرفه به المتعه لا بالمتعه لما يتكلم في فلان او فلان او في علاقه او علان به المتعه كما ذلك مجموعه من العطاء يضحك ويتسوق كي يكون نفسه استمتاعا وخوانه التشجيع من الجماهير يكون أكثر استمتعان في الكلام والاستمتاع كل نسان تمثل في أنه حركة. لسان حركة خفيفة من أخفة وهيصة حركات العراق يعني اللسان يمكن في الدقيقة الواحدة يتحرك عشرات الحركات يقول عشرات الكلبات وبعض الناس يمكن يقول عندهم قدرة ومهارة يقول في هذا الكلبات في الدقيقة الواحدة يقول لها لقانا خير وانا يعني دفاع الشهر معنا مشكلة كبيرة ما بيقول العبد يتحرق على اللسان لو تخير الرجل يتحرق في دقيقة زيحة على اللسان في الصلاة وصابي مرة ثانية إذا كان راس بيتحرق على اللسان بيحوز بيخش يغيبوه إذا كان الرجل يتحرق على اللسان في دقيقة وصابي شلل اللسان ممكن حركة شيرة قديمة سريعة لسه ما ممكن يحصل في دقيقة واحدة عشرات سيارات وهو لا يبالي سكينه وصل على سلام السلام كلام. عادة قفيفة، ما مكلفة، ما بيعرفوش مرشيئة، مرادة مصريفة تغوذ بلا جهنم وعياذ بالله قال لما مراد من الجبل وإنا لو أأخذون ربما نتكلم إلي فلوثة لك أموك يا مراد وهل يبقوا الناس بالنار على وجوههم إلا حصائي لأسنده حصايب حصايب يعني ما يصدون بأسندهن حصبا من الجرائب يعني كل صور بس في المواصمات. من البلد السوق في المواصلات ممكن يحصل عشرات ومعاصل الإنسان يحصل عاصلة في مجلس واحد ممكن عشرات السياق يقوم من هذا المجلس موضوع اليوم واليوم يستمروا كلام جلب. وهذا كلام قد يكون خطير ممكن الكلام يكون سبب في الرجل إذا فقل يستنزع بالله أو الوصول أو مصنع المصادر والمصادر والشريعة قد يكون هكذا لما رامل قال عن المنافذين lubu, الصحابه a nie jestem ale وقال إن يسرع ماشينا بكم فضوط يعدنا بكم يقول يا رسول الله إنما كنا تغطوط ونلعب ما تحدث حتى تصرر تكلام نسل سانة ما تقصروا كلام تحسن سانة تعوى نسل نزر الرمان ليقولون إن إنما كنا نغطوط ونلعب لكن يخطيرا قل أبي الله وآياته وآياته وآياته وآياته ايمانكم ان كنتم طائف لا نزيل ما لأن الناس اتكلموا، يعمل الناس، خاطب الناس، شارك مع المشاركين، خاطب على طالبين، يشكر بالله رب العالمين. يبقى هذه مخورة الإنسان، مخورة كبيرة. وممكن الإنسان الإنسان يجوز سبيت والبزير. يعني كنت الأمر أنا نماذج كبيرة للبزار، لجد بزار في طالب، والطالب على جد طالبات. وأحيانا نلاقي المعلمين والمعلمات والمسؤولين يعني بزاء الخاص بزير الإنسان يستقبل.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 و الهجاء معنى السب وشد في ناس متخصصين في ناس يتكلموا في الغزل وفي في البعد وفي في الفخم وفي في الرثاء وفي ناس يتكلموا في الهجاء من بعض الشعر العربي الهجاء ناس واحد من هؤلاء مشهور من العرب البلسي وما سبب للناس كانوا لا شافوا اشار بالاحشوا القلب ده حد قال على الناس وقال لي لسان ما وضع على صدر إلا فامر ولا على شعر إلا هله ده لسان صعب لسان ايه قال صدر مش جاب وماص في حلقه تمكن تصالوا قال ما وضع على وهذا الخدعنا أبوزاء الزباق الخدع إذا شاء إذا شب علينا ده هيا أبوه وعمده وخاره وقومه ونفسه وقومه هذه نفسه وقومه ونفسه هيا قومه ونفسه قال لها حي عني راه الله أغبار من عالميا أغباراً من أسنوذيك سر على المتحدثين جزاك الله الشهر من عجوزك ولا كذا ولدوا انتهى المساء وعد ولد نفسه يعني كان مطيع فقال له الإنسان يهجم في شار قد يكون قد ما لي نزول العهد صفحة قوية بترعب من الجدول شافه شو لا تكلمه يشدني كما قد جوع الله غلطه وفي قد حجر وجي نقطه حماديو ده اللي وش ده مستعدا. ده مش قريب ده الله يقول تعود الجزاء هذه ما تصلح لللسان اللي في الوجه ما نستعد ولا الدكتور يصلح ورسله ديه ولا دواء ولا هنا ده الصعب لسان البزي يبقى مستقيم. A propos do zmiany, to nie jest tylko film. Achyany, ukłuł krewny, kto a chyba kto był? Mosiań, a chyba nie był. Achyany, kto był? Nazwę, ułatwę, ułatwę, ułatwę, ułatwę, إن كان الإساني يا يا إنه ينسي الإساني كل أفضل فيه من كان يقولون بلايك اليوم ناقم فاليوم الخيراً أول يتعود عليهم أن يقولون خيراً أو ليس كيراً لأن الآن أتعود السكان تقوم قد بسبب بسبب عشان كده أحل البلد قالوا الإساني وصانع من ha, wtedy zamary, wtedy zamary mianem, tyko, dalej nasz, kupić dla nas, mój zamary, dzięki tej haile amin, wolać duniem, facetów, ale sam nie jest, zasadu, w kąpał się, aż wiedział, Zależnie od tego, co جهنم w باب momencie, jak w tym momencie, to jest w tym momencie, że w tym momencie, w którym jesteśmy w stanie znaleźć się w tym momencie, w którym jesteśmy w stanie znaleźć się w tym momencie, w الشبهات فليس لها علاج لها العلم هو يرد على بعض الشبهات اي انسان اراد ان يستمر للشبهات شبهات جاهزه اي فكره شيطانيه من شبهات الانسي ولا من شبهات الجن شبهات سازع عظيم مطيب يكون كل سمعنا كلام التلفزيون ولا سمعنا كلام السوق ولا كلام سعر الحقوقات ونسالكم الكلام ده الصحابي العظيمين شابري الساعة يشواب ودار الشواب كثيرة بلده شواب في إذاعة شواب في التلفزيون شواب في مجلات وفي وفي الرسائل ممكن ييجي الشواب عمري الموبايل في صار الحديثة شواب في الروايات كثيرة أزور زميلي بمسنن ممكن هذه الشواب ما استعمل لا كل عباره وقال داير هذا داير إسباني بس بعض الزوجين بكل عطف لهذه الشبهات وربما تكون خطيره تفسد عليه الدين وتبلوك في الآخرة والعياذ بالله والعلم المقصودنا العلم الذي يصل الإنسان الى الدين العياذ بالنساء يكون على يقين مثلا الإنسان المسلم إذا ذكرنا الإنسان المسلم يقوم في يوم الاسلام الإسلام الى الله الحق ثاني بعد ما يقبل غاشنا ولا مع اصفاني ولا مع الموسي ولا قال الجلد ما هو مسلم بعد بعد ما اعم بهذه السوالف يقوم تكون شبهات تاسير على الحكم تاسير قليل ولازم يؤمن كذلك في مزايا التشريع التفصيليه مرات الشبهات بتكون في التشريعات ناس يملون شبهات مثلا في قضايا المراه شبهات في الميراث شبهات في الشريعه الاسلاميه شبهات في الشهره شبهات في الديمقراطيه شبهات في العالم المسلم الكافر في الناس الناس شبهات لها شبهات وتدخل الانسان التكفيري ممكن للإنسان يكون تكفير زي الخوارج يستمر شبهات للشبهات لا يعلم ما يعلم من هدستان الصالح ولا يعلم من الخوارج ممكن يكون معتزيل، يعتزل الناس ويهدر الناس لا يعلم أدام الهجم ولا مواقع الهجم بشبهات من الشبهات الشيطانية شكرا العلم ممكن إن الإنسان يصل إلى أو يكون قائم على قائم الصالحة أن الله ما Ja, well, yeah. الانسان يريد ان يصبر ينبصر على الشواذ ما الذي يصبر يلتزم امر الشواذ رغم قصر على النساء الكاسيان العاديه الصور المحاضره مثلا لا يحتاج الى صور يسوع الصور انا هو مصور ينسى فطنقر الإسلام يجعل فيها بالحرار إذا ما صدر. فالصدر يسد به الإنسان من خلال الشهوات. الإنسان يخل إلى صدر في مجالاتها. يصفل على تنكة المعصير. ويصفل كمان على فنطاع الصلاة. أتجي إلى صدر. الصيارة أتجي إلى صدر. قرارة الوعات أتجي إلى صدر. الأمر المعروف أتجي إلى صدر. تعالوا من المجارب والدروس للمحافظة والدرس للمغرب العشاء. يحتاج إلى صدر. L'année dernière, vous Pan Fama Menkar Maman Mobili, nie الشهوات واليوم علاج المدخل الشبهات لان اليمين هو سمرا من سمراء العيد والعلم علاج المدخل الشبهات يعني اذا تعلمنا وصبرنا كده عنهم كفلنا على الشيطان العدو الخفي عن مدخلين مدخل الشبهات ومدخل الشهوات كذا بالنسبه الإنسان عالم وانسان صائم يكون حياه بدر بالشمس والحياه بدر ما غالب يوسوس وما غادر يدخل لابد الله مغفر ما بس نص كفلناه اننا محبوش لا حيقدر يدرك ولا شباكه الشذوك قامنا هذه الباب باب الشبهات وباب الشهوات معناه المصر على الجسم اذا فتح الباب معناه الحزمنا اذا تحتوى في الباب معناه نطب على خطا عظيم اذا العلاج شو شيطان شيطانين شيطان من الجنس واخر من الجن شيطان الجن هو المنبع لكل المساله كلاهما كان الشيطان الجن العدو الخفي لكن في عالم تلين ثاني تلميذ لشيطان الجن طالب من قوام لاهم شيطان الجن هو عباره معلم. الجن عن معلم خر الايام من عالم الجن و ايام عالم الانس رب العيال عن ابليس يوسوس لصهور الناس من الجنه والنس يعني هذا الوسوس ضع الناس من العيد من الجنه من عالم الجن ومن الناس من البشر. في عدو خفيف. في عدو ظاهر. والأخطر من هذين العدوين هو شيطان الإنس. الغريب غريب المضيح الشيطان الإنس أخطر من شيطان الجن؟ لا شيطان الجن؟ لا قادمة سلاهوها. شيطان الجن باش صرافية من شيطان Diablos, teraz teraz teraz, dał szkodę w jawierach na dawnym, w w the لا تقولوا بالباب كيف أقولها لكم كم تجاسين الرمس مس مس ما جاءت مس مس أنا ما قال لي عليهم من سماه إلا فاستجبتم لي فلا تلوموني قال ما أسمع ذلوا بيس فلا تلوموني ولو أنفسكم ما ان صريحكم وما علمتم صريحه لا تطلعون ولا تطلعون قالوا لا فلن في قالوا يقولون مع مع قال رئيس اقول يا هنا قال لو انا ويقول <تصفيق> ما ما المرسلين وما المرسلين ان تكافوا بمجوركم من قبل فانا وما الكلام لهم يقول للشيطان إني الله رب العالمين. شيطان الناس يملك من الصلاة إذا كانت دوسف وسماء ماذا ممكن أن يفعل شيطان الناس شيطان الناس ممكن يفعله ممكن يجده ممكن يسكيه ممكن العرب ممكن يتبعه عنده ممكن مشاشر نمشي لأكو ولمشي المحل زمان ما عنده علي أرواة ولو ما نعمل الحفلة علينا من بدايه لنهاية شيء ما ينسوا ممكن لفعله وذنر ما يأيب نسمعها مكم بالدك مكم بالعركات مكم بالسين مكم بالتعزيم مكم بالإرهاب يعني شيء ما ينسوا مضيره عند صراحيات كيف يمكن أن بس بسماك كلام بس ما يفعل ما نعيب علي أفراده شيء ما ينسوا عشان كيف الإنسان يحسن من الشمال الانسي <سؤال> من شيباني، ومن ذكر في ثلاثة مواضع للتقالد: الشيبانيس ومعاوشهم هذاك في صورة العراق فبلغ جل الرسول عليه الصلاة والسلام في العفو، وابو بالغ أعلم عن الجميع للشيبانيس، في العرب بالمطافرة والمدارس للقارب. بعض القوام يجمع يزعمه من الشيطان نزول فاستعين بالله إذا وسمنوا على الشيباني. في صورة المؤمنون، ربنا جل الرسول عليه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 فلامنا عن العذوباتي تلقي البداية عن إبن يوبيس ما كان من الملائكة خال من الملائكة وجهي يوبيس من النار والملائكة من النور يوبيس عصوا الله والملائكة راي عصوا الله ما همروا من فعلونا ما يغمون قال من حجج الشيطان رابعة قال من منايين الدنيا ومن خلفه ما آخره وعلى إمامهم الحسنات وعن شمرينهم السيال فصلوا ذلك. زكرنا المذاق التي يدخلها ثم زكرنا الخليفة مخالب الشبهات مخال الثاني الشهوات كل الشبهات مسال العبيد الشهوات مسال الخلق الأفلاط وعذب علاج الشبهات العلم واليقين علاج الشهوات الصبر الحرام أي شهوة شهوة ولا ذلك هي خياله ولا غيره خيال أو يشجع الشهوة بالحلم وخياط ذلك أو يشجع الشهوة بالحلم W tym momencie, gdy w tym momencie, w tym momencie, w tym momencie, w tym momencie, w tym w في ناس تسميتون رمضة البطن إلى جهنم في ناس من سسوء من فروجه إلى جهنم في ناس من أكسرين إلى جهنم في ناس من إلى جهنم في ناس, ناس, ناس من لادانه يقول لها الونافذة للإنسان داخل منها المعار ملابذة فبارة وفتوحة إلى جهنم لعادل أبو جهنم فأسأل أن مصر شعورا زياني الإنسان يستمتقي مناصر في مناصر اليميلة أولا إلا النساء واللعب. الصورة المحرمة. ماذا؟ الإنسان بيستفجر من مصر إليه لكنهم لغاء ممنون. محصور. هذا محصور. ممكن تفكى في الشمس والطمر والنجوض والضيور والعصافير والجمر والطبيعة. الواهد. لا حصنا ولا. الصورة حياتكم نمو اليومية بدأت تخبر السماء الانسان لا يزوكر فيها حينديج ويزهل طبعا السماء الامر عندنا آية عالية لانها مما قلنا وقفع مروس الصباح اللي وبالليل والنهال وهذا احنا ما الشيء والأقليل وهي الساقة فقال عالية وان كان فالكف ولا عبد يقول العجب يقول رؤية المهندس باية ويعلم في جائب وعلي من برعة المهندس مهندس طيب الآن تعرضنا كم في كونه فيها ولا دي ولا عجب عشرين في عشرين, في عشرين ولا يرضي بها اعلى لا عندنا Czy no. Mamy bardzo duży problem. Mamy bardzo duży problem. Mamy bardzo duży problem. Mamy bardzo duży problem. قال الله جل عنا إنه يراؤه هو قبيله من حيث لا قرونه إنا لعلم الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون الشيطان لا يقع بالعيد المجرد كما أنه لا يقع بالعلاة والأنزة إلى اليوم لديه كشف جهاز يسمى كاشف الشيطان الرجيم نعرف كاشف الثلاثين كاشف الأنغام كاشف الأنغام لكن ناشر شيماء رجيم هذا اليوم وده اليوم لا هذه نصيعه على الله وعلى الشيطان انكم الساعه انه لا يعمل في الخباء في صراعه كما يقال في سفر الكواليس قول حديث لكل ولكل ولكل الايمان هذا و سائر شيطان وبعض مدار الشيطان وبعض خيره وفي داره وغديه العلاج لها لعل الله يلعلك الإنسان ولنا جميعا سلامة من أفعاله كانت معبرة بجوار الشياطين. لما فسدوا، صلى الله عليه وآله عليهم بوجه الملاك، من عرض، وأسره من أسره، وقال من الأسرة إبليس عليه اللعنة، وقضيت على الملاك فترة من الزمن طويلة، وقال شبه بالملاك من قبل، وليس هو من الملاك، ولم يقوم العالم الملائكه وبعض الناس يعتقد أن كان إبليس كان ملداً، مسمى إبليس. بل الله والله سبحانه وصمره بالابليس وهذه الخرافات والتراث الشعبي الذي ليس له اي سند الشريعه فابليس من الملائكه no, no, Piękno ja Przewodniczący, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Oh, yeah, I ويجاؤوا قال يا ما على الصراط المستقيم لو قال لاقعدن لهم على المستقيم يعني لا اجعلهم يسلكوا الصراط المستقيم لكن قال يا رب يعني الصراط المستقيم يعني الله to jest to, co jest w tym momencie, w którym jesteśmy w tym momencie, w którym jesteśmy w tym momencie, w którym موازي مشابه للصراط الموجود którym jesteśmy w momencie, w którym jesteśmy w momencie, w którym jesteśmy فيها عليه ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم ولا نجد اخرهم شاكرين من عباس عليهم بان الله قال إبليس على بقبله لأثير من من أيديهم قال الدنيا من قبل الدنيا أجعلهم يعبدون الدنيا وينصرون إليها ويتعلقون بها السلطان والتفاهم والتكارم والتباهي ينغمسوا في الدنيا ويارغبوا فيها ولا يلتفت في الى غيرها من العباد عباد الدنيا وابليس نجح مع هؤلاء المتعلمين في الدنيا اصبح حياتهم كلها طايعه على الدنيا وعلى الماده وعلى الشهوات ولا يزكو الاخره ولا يزكو الله ولا الحساب ولا الميزان بدايه مع اعتراض كبير للناس من هذه المصيره وقع فيها كثير من الناس واولا وضعين في هذه المصيره الذي امن باليوم الاخر ولم ينسى الاخره ابليس جعله يعتقد ان هذه العطره ما زال قريب لما قال العالم انهم يرونه بعيدا ونراه قليلا ففي خلق الانسان يرى ان الاخره بعيدا يجلس على العلامه وعن الاخره قد تكون اقرب الى الانسان من شراء عده لان الاخره بدايه الاخرى الموت والموت الموت بذلك لا يعصى لكن يجلس يحاول يقطع الانسان ويخيل يخيل الانسان انه مازال العموم الطويل و مازال الحياه Szanowni Państwo, هو المال momencie, gdybym się nie uczył, to była wola, była wola, była wola, była wola, była wola, była wola, była wola, była wola, الدنيا wola, في wola, była wola, była wola, była ليس w tym momencie, gdybym إلا انهم من علم انهم لا يظنون لم تجد مصائب ولا رغاما الحقيقه وما البلاوي وما حتى إنه حياة ثم موت ثم نشوف حديث خرافة يوم معروب شاعر قال حياة ثم موت ثم نشوف حديث خرافة يوم معروب ولا هذه حديد خرافة التي كانت الخرافات والأظام مش كده الإنسان يتكلم أنه من يقول على مخرف سواء مخرف حقيقة وفي يتكلم الكلام يكون في الشباب يتكلم بالأمرين موظوني الصحيح يكون مخريف فهم ومختلف علما فعندهم منه الأمر الرابع فعندهم الإبليس هذا العالم من الأعياد يوبيبعتون للإبليس ويوجدت لكن قال للناس ما في حاجة يوم يوبيبعتون وصنطروا ونجح إبليس في هذا المطلع ثم قال معنا إيمانهم معنا إيمانهم قال من العباسة المتبع الحسان قال الرجال هذه الحسنات أي في طريقة أصعب عليهم الحسنات واجعلها شاقه وصور هذه الحسنات صور طريقة وسميها بأسماء مرفعة وأصفها بصفات طريقة الحسنات لا الله أصلها الحرب ضد المزمن في أذى تراب الأرواح تراب المصاعب عن رسول الله صلى لانه اول ما بدا هذا هذا الشك للالفاظ Jednakże w Niuej Urugwaj, w tym w tym momencie,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 ربما يسافر وربما يهارب للبحث عن المال والغلال والفحوصات الدولية وكشف المستندات. فكل شخص على الحياة وعلى أسباب الحياة ترسل بها وعدم الرغبة في الموت مفر من الحياة. عليه السلام يبلي شيئا على وجه فكر في الخدود. فاليوم دخل على وجه بعض كل الخدود. هذه عارضة الموجودة في الإنسان. فقال له عارم هل أقولك على الشيء من هذا الشيء؟ لكون من هذا الشيء. حاج لا يمتع ومنك لا يبلغ تكون ملك تكون ملك وخالد. الإنسان أحسن من أمان. يكون خارج الدنيا ويعيش في دموع لأحصل الأماكن في المناريس وحلف لابن حلف كان لا يستغير لو قلنا من هذه الشجرة المحرمة لنتبه الآلة والسلفة لهم قدروا شجرة الخلد لا تجمع بلا تغريف الحاجة الضوءة لما تتبليع لها الثلاثة سيصلك دائما فإنكي سعني لها هذه الشجرة لهذه المصطح المسطح المسطحة من اليمين وقال لي أبونا هل أدلوك على هذه الشجرة الخلطة وملك الله يبنى ووقع آله وقواهنا آل آل آل آل من الشجرة فأكلها منها وص افعال النبيلة. مثلا عند الان المصنحات العصرية الجديدة مصطلح الإرهاب. مصطلح الإرهاب عباره عن تسمية طبيعية للجهات السبيعة. يعني قصب الإرهاب عن جهات الميامين. يقول لا المبارد المبارد لا كديم من الجهال هم بهذا الصارم المغير. فإنما رأثوا للرآء قاصدين مجاهدين سبيل الله من أجل الدفاع الدين أو الدفاع عن العرق أو الدفاع عن المقدسة الإسلامية. بعدما قيل عن أمر بهذا القاب المشروع قالوا: أعدم لهم مصطاع من طوّا ومرد من فيل ترقيه من على ما تريه من جميم. بعد ربنا قال ربهم الطيبين قالوا: ترقيه من المسلم المؤسف بالكلمة وبالعقية والمسلم بالدين دول الهاري في الذي يقين أن يبادل الوحدة مسألة من المسيحة الأصمحة الناس لم يتعلمون المصارحات كذلك مسألة من المصارحات المنذكرة الحياب الحياب الشرعي عندهم لا مصارحات يصنرونها أطفال الموتى يعني أن المساء والحيابات مرتديات من الجن الشياطين من الجن في جنوب لهذا العالم واحد اسمها أمينا السعيد دي رئيس التهريم وجبل الحوام كانت من في الأسواق محدودة فقالت عجبت لفتيات المساطفات كيف يلبسنا أطفال الموتى وهمنا على قيد الخيار اكترم عن الطالبات الجامعيات المتزمات يلبسنا الجامعي النغار وزير الشرعي قال هذا لفتيات W tym momencie, gdybym nie był w هي كلام متخلفه متزمده متشدده ومعبده المصطلحات المحليه وغيرها المصطلحات طبعا كل مفيد المصطلحات من هذه الواجبات الشرعيه الامر بالعروف الذي عليكم واجب المجلدين يقوم سموه وعباره عن تدخل في خصوصيات هذه واعطة طلب الله مصطح ينفر من الناس رسول الجاهل لقوم ينصف للسيم لقوم يخليها ينفر من الزيزام من من من منها في بسعال الله الآن هيعمل هذه العبر ويتحرق هل تهر عن إيمان حسنات الجميلة صرورة بصورة قبيعة الحسنات المطوبة يسميها من Pan się majek nie dał do ulicy, a nie zjadł wamعاści, węgiela i al Samiamy a nie czyja mu prawo? Gdy? Czyja godność? Pomieszała. A z Biblii. Właściciel niech małymi jest. Ubić nagrał w klasie Biblii. Ale nie dla mnie. Ale dla mnie. W ferie nie. Dla mnie. Dla mnie. Tak, مشروبات ربانيه مشروبات تطبيعيه تطبيعيه على كلمه لا تنتهي بها واحدة في نعلمها فالاسم يسمى يغير في مسمى هذا الاسم عشان يضع فيها في اسم البحاريات او ومشروبات او مشروبات مثلا سنه غريبه لأنها بسموها رشوه سماها مسميات كثيرة مثلا يسموها او فوائد ميدانيه او ارباح استثماريه او عوائد الاسهم او المرابحات او غيرها من المستويات لكن في الحقيقه تكون, تكون هي رشوه يسموها هديه او عطيه وعندما يخير بين الرشوه وبين الهديه نفس العلاج للربا الرشوه والرشوه الرشوه المحرمه هي عباره عن هديه لكن الربا عباره عن ارباح وعوائد استثماريه فالأرمح من الطواء على الربا وطوائل على الربا لكن الرجوة هي عبارة عن هلية وعضية وتسهيلات زولة المتحدة ليه الحالي ما يستفكى عن طريق الرجوة يسميها هلية يسميها عضية فالآن الرجوة تؤكل بالملائين المسمى الهدايا والعضايا والحوافز والمكافرات والتسهيلات والربا الآن يمارس عدم الجهار النهار لكنها احنا عندنا النفاع عشان ما نسمي إنسان مدارك ونقول الحقيقة من دي سمتاني سبحان الله عايز نقول إنسان دبلوماسي اسم زرمنا محترم للقف والدوعان وعطي مش معنى الزكري، مش معنى الغنابية. لكن غاثروني بالتلام الغاثروني المزوج على الناس ويقطع على الناس ويقضى على الناس ويقضى على الناس. الناس. الناس من غير ما لإنسان التفتيحة. لإنسان مهي بالكريم. ومعنى حتى الإنسان يكون لكن عشان ما قولت بقول جميلا تاني عشان الناس لاسهم يشبوط في منهم ويقعوا في هذا المصير والشبوط كلهم اللي قاموا جمالي في هذه, من في هذه وما عادل منهم تاسين وهم إبليس غا في دائرة أصلا ما عادت على هذا ولا بفهم ف دي بعض الناس اللي إنه لا نستوجب ان مسمى الرياضة ممكن الناس يعيشون بالجانب بوجود المسؤولين مبادرة الدولة ممكن معاهم معها كمان تصميم هذا شعور كبير الناس على ما قال مثيله مُحْمَّدَ عَلَى ولكن لم يقل ومن فوقه ماذا إذن قال هذا من فوقه لأن معنى أن رفض من, من ولم عن كل بينهم أن من الله شريعة عليك ما بيب. ما, بحالك. ما بحالك اللي يقيمه عالي قبل فضاء هواوي. أما هذا الشيء، ومع حركه الشيطان الواسع والنشاط الذي يسر الموصيف، اللي صار يميز بالنشاط العالي، اللي عليه اللي عار، وجنود من الشياطين وزريته من الشياطين ذي، اللي تبي يطلع هاي والنشاط في وضع لا يعرف النوم ولا راحة ولا إجازات أيها الإجازات ذات أشهر مباعفة في عام الشياطين ذلك المتزهار فريانا والصلاحات فريانا والتقرير والسفور في المئات مباعفة الخاصة بها أيها العياد أيها العياد تستجز إبليس يضع الجوع و العمى أيها في ولا ولا في جوع ولا في أعياد فل شغال كل الأعوال كل الساعة وفي كل الأفصول. الصيف والشيطة والغريب هو ما بين كلها يمتش شهرتها بالكفاءة العالية وشكدا الحسن المصري ما ينام يمليس فهي يميزة يفتر ينوم قال لو نام قال قال له الناس كامل استفيدنا على الأحسن، دهدنا لا تنكوه يصحى لو الشياطين لا نادم يقولون لا نادم بعض زمان بالحديث قيلوا فين الشياطين لا لكن هذه الحركة الواسعة والشيطنة الكبيرة إبليس عليه أن مع وجودنا ما يستطيع أن يفعل سرنا عن واحد من الخالدين فقط هذا هذا الأمر باريس واحد من أولين الخير بيس على على الإنسان المدخل الأول مدخل خطير ومدخل شجوعان ومدخل الثاني مدخل خبيث بيس ومدخل الشهار مدخلين إلى خائط النوم إما يدخل على الإنسان ويبسط عليه عمره عطلية الشبهار أو يدخل عليه ويبسط العوال عطلية الشهار عمر الشبهار بالمطنة الأقر الشبهار كان الأشياء المربسة التشويش التشويش البعض التلبيس الفكر تبدوها المعطار يدخل الشبهار بالشوفار هذه هي تشكيل وفيها تبديس على, ال... على الانسان انها يقول فيها شبه وهي من الحق و هي أو يقول من الحق و من الحق و هي شبه؟ في و هي من الناس و هي من الحق يعني هذا هي من الحق و هي العلماء خصصوا هذا المنطق بكثير من التعليقات منهم الامام ابن كتاب هذا الكتاب يبليس البيس البيس البيس تلبيس داخل الشبهات يلقيها الشيطان للانسان الراب بالشبهات افساد العقيده وافساد الفرق يكون الانسان المخالف في التفكير والمخالف في العقيده وكل المؤمن عنده اضطراب في الملحد في الشبهه واي انسان عنده خالف وقالنا في الإيمان أنتمعنا حيكون لها لنا خالدين فيها الآبناء على كافر يعني المتية للشوهة البخور بالله رب العالمين الشوهة من في الينا فسعد الملار بالله رب العالمين ومصر صاحبها إليهنم خالد فيها فبقص المصير تلك الشوهة هي خطيرة الشوهة بخالد يشوف حتى في السواب ونسلم على الأشياء يجي بالنسبه يشوفها يخلي الإنسان يشوف في هذه الاشياء الواضحه ومن أولها الواضحه وجل الله عز وجل له شك ما في انسان عاقل يشوف وجود الله لنا بعد لكن اذا كان المعاد تدل على البعير فالاثر يدل على المسير فاربطونا انفياج وسماء ذات اضرايب وبحار ذات موائد فلا تدل على الوطن الخبير تدل عليه يكفي يدل على وجود الله هذا المصنع Musmagam ciebie i wielkiej, a Korona jest miłym, bogu pięknym. Jeśli korona jest miłym, biednemu, to على هذا المثال لجمعه غلياه الشيطان من ومن I'm uh -huh. لكن صورة العالم هنا شوفا سيدي قم العالم تأس صورة ال Now you get